وَبَدَأَ لَهُمْ سَيَآتُمَا عَمِلُوا أَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ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 وَمَنْ أَظَلَّ مِنْ مَن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِم غَافِلُونَ